ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طريانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ مُصِيبَةُ الْبَيَلاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذَالِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ما جعلناكم خلاء ففي الأرض من بعدهم لنا نظر لنا نظر كيف تأمرون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينة قال الذين لا يرضون لقاء أن أتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقائي نفسي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 إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله قل أتنبئ الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض